ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي سفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة ثم تردون إلى عالم الغيب والشادة فيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَنُونَ يا أيها الذين آمنوا إذا نوّذِن الصلاة من يوم الجمعة فَسَعُوا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُ الْبَيْع